النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا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 ما لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ما ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة لهم جنات